وَيَوْمَ يَحْشُوْنَ كَانَ لَمْ يَلْبَثُوا كَانَ لم يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءٍ إِلَّا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 بينهم بالقسط. قضي بينهم بالقص، قضي بينهم بالقص، وهم لا يعلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لأملك لا لنفسي ضرّو، ولا نفع إلا. إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغخرون ساعة ولا يستقدمون فَلَرَاَيْتَ مِنَّا تَأْتَاكُم مَّعَذَابُهُ بَيَاتًا وَنَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِن مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنَ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ وبِهَ تَنَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقُّهُ قُلْ إِنِّي قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين